موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودى الطائفة من أهل الكتاب لون يظلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لماذا تذكرون بآياتهم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق, الحق وأنتم تعلمون وقال الطائبة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم من يشاء والله ذو الفضل ومن اهل الكتاب من نذت من هب قطار اليه تأمنوا بدينان لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الهمين سبيل ويقولون على الله الكرب ويقولون على الله الكرب وهم يعلمون فلا من Thank you.